فَاسْتَفْتِهِمْ آلَ رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْغَى الْبَنَاتُ عَلَى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 كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادِمٌ وَلَا تَحِينَ مِنَاعِصُ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَاب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 وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على ذاود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط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 يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق وَلَا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب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 رزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوا حميم وغساق وآخر من شكله أزواج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 وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ اتَّخَذْنَاهُمْ سَخْرِيًّا مّزَاغَةً عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَمُ أَهْلُ النَّارِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ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 إذ قال ربك للملائكة إني خالق بَشَرًا من طين فإذا سويته ونفخت فِيهِ من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول قل نأمل ان نجهنمنا منك ومنا تبعك منهم اجمعين قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين انه الا ذكر للعالمين ولا تعلمن بعد حين بسم الله الرحمن الرحيم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 الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على اللائل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 قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين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 فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين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 لتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وَقلَ للظالِ مِينَ ذوق مَا كُم تَكسبون كَذبَ الذيينَ مِن قبلَهِم فأتهُ الحَذاابُ منِنحيثُ لا يشعرون فأَذااقَهُم الله الخزَ في الحياتةِ الدُّنيا وَلا عذاابُ الآخرَِة أَكبرر لَ كانوا يعلمون وَلاقد باضنا لِس في هذا القُرآن مِن كُ مَذَلَّعَهُ مِ